وأذوب في ساحاتها بين المساجد والمنازل رباه سلم أهلها واحمي المخارج والمداخل واحفظ بلاد المسلمين عن اليمائن والشمائن مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكفة ضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن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 وعليه أصبح حوبة ذمع الثكالى والأرامل لله رب المشتكى فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل وغدا يكون لأمتي صرح تزينه المشاعل وغدا إذا الحق عتلا حتما سيزهق كل باطل